119. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا 110. وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءِ 111. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 112. هذا هدى 113. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَجَلَ يَوْمِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ, وفضلناهم عَلَى على وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ مِنَ الْأَمْنِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ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 ام حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم وبماتهم سا ما يحكمون الله السماوات والارض بالحق لتيجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 قَالُوا تُوبَآ إِلَىٰٓ ءَابَآئِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ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 119. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 110. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمتهم ذلك هو الفوز المبين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 117. قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين 118. وبدى لهم سيئات ما عمل وحاق وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هم يستعتبون